إِذْ رَأَى فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أجد على النار إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا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 سنعيدها سيرتها الأولى فاظم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طوى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 فَقَذَفَهُ فِي التَّابُوتِ فَقَذَفَهُ فِي الْيَمِ فَالْيُلْقِيَ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ الْلِّي وَعَدُوُّ الْهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِنِّي وَلَتُصْنَعْ عَلَى عَيْنِي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 فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي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 كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى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 ك بسحرٍ مثله فجعل بيننا و بينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ما كان سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأي الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تَفْتَرُوا على الله كذبا فيسحدكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صف قد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا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 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحِرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ ما له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذع النخل ولا تعلم أن أينا أجد عذابا وأبقى؟ قالوا لن أسرك على ما جاءنا من البيانات والذى فطرنا فقضى. هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر فالله خير وأبقى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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى فأسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف فدركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثني وعجلت إليك رب قَالَ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامدي. فرجع نوسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 اخرج لهم عيدلا جسدا له خوار فقالوا هذا الههكم والهه موسى فنسي أفلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ راح عليه عاكفين حتى يرجع الينا نسا قال يا هارون ما ننعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبع اذ اف قال يا ابن أم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 قالا بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال اذهب فان لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مَسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ لَنْظُرَ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا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 وَقَدْ آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالدين فيه وساء يوم القيامة حملا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 فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الْدَاعِيَ لَا عِوَجَ لَهْ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم إذ اللَّهُ فعَشَفَ عَتُ إلَّا مَنْ أذن له لهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لهُ يعلم يَعْلَمُ ما بينَ أَيْدِيهِ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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورط الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدد فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشه ظنكا ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 سمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك ترضى ولا تمدد عينيك الى ما امتعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى لا نور اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أنا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 Fes ta'lamun men ashad-dissirata's-sawi ve men ihteda. Sadaqa